إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجَعَا أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبَدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقَوَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعَلَى بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَا بِالنَّاص ناصية كاذبة خاطية فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه أسجد وقتربا